ashrat amr matimisi Ya Baal Fadil Ya Baal Fadil Etidri Lika Atidri Lika Atidri Sku Bessi Lma Yihdurha Wana Yiktaik Yabu Fadil Hajrako حي يا رهي لو ما رفت علي اصعاح زينا بحيره منظرها امي انغابت علي شمسك نورها ويا هويه دلي كرهني ونبذ لا منجليت ادليني ادليني يا من خطبك حيد علي حيد عني راك تظل وياي دفني من دنياي راك تظل وياي ay min al khata wal muldahar ham wa ya al fadil Ha va ei, ya vel fari, ya ملاع منسج حضار عالمين دمي انت الحادي ويل بعدك مين يا يمي جن مايل جبدتني يا مني سرت ارتجي تحضرني يا ابن الفحل, الفحل لا تشنس شفتك مني بتل اجل تدركني فويا شلون بيد اللي ما يرحم تتركني خويا شلون بيد اللي ما يرحمون عقلت في هذا الوكيل جاي تكريدي يا بالفضل يا بالفضل اشعلت عمر يا بل فضي اذا انت ادير عوي يا عفوا يا نوار عيني وخلا فيك ما هب الريح صاير معناخ وتي وشكواي عقبهك مين يحالمني شوفك صار حنيب دالني انا ف يا شفت السهر وسط البصار أفضوه أفض يا بالفضيل هذا الجريح ماليد وي, ما وي شاقعد وداوج روح يل ما بقتلك روح شاقعد وداوج روح يل ما بقتلك من الحزين ظل توين يمك وحين يا بالفضيل يا بالفضيل عشرة أمو عشرة أمار يا بالفضيل السهم اللي مرّت هو اللي قطع الفصيل عمودل صار هو باللاش احس طايخي darbikum waya ya ما عني ورحت لا ما يريد لا ما يريد وحدي عطى من فرغيت دا بالجري دا بالجري رايح بلاك في دا وسهم بالعين رايح بلاك في فاضو سهم بالعين فاضل رحيل دا بالجديد وفق عباوي يا فالفاي الهندسه الصوتيه والتوزيع رحيم الوائل بصوت الرادود الحسيني علاء الفرات كلمات والحان الشعر الحسيني المتقع علاء الفرات هذا ومن الله القبول